Ya waqibati lahum minna ma'un magin kana ولأدخلنكم دنات أدري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء